فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبد استثنى خدمته سنة صح لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مده معلومه باع شيئا من الاشياء واشترط بقاءه فيه في الدار مثلا او اشترط بقاء السياره بيده او اشترط سكن الدار أو ركوب البعير أو نحو ذلك من المنافع صح بشرط أن تكون المنفعة معلومة المنفعة معلومة يقول مثلا أبيعك السيارة هذه بعشرين ألف على أن تبقى معي إلى ما بعد صلاة الجمعة من القادمة هذا صحيح قال أبيعك هذه السيارة بعشرين ألف على أن تبقى معي حتى أشتري سيارة بدلها هذا غير صحيح لان الشرط الأول معلوم إلى ما بعد صلاة الجمعة القادمة إلى ما بعد صلاة العشاء من يوم كذا وهكذا هذا معلوم أما إلى أن أشتري سيارة أو إلى أن يأتي أخي أو ابني أو نحو ذلك فهذا غير صحيح لأنه ما يدرى متى يشتري السيارة يشتري السيارة اليوم او لا يشتري الا بعد شهر ومتى يقدم ابنه او اخوه هل يقدم اليوم او غدا او لا يقدم الا بعد شهر او شهرين او يقول اشترط سكن هذه الدار حتى اجد دارا استاجرها نقول هذا غير صحيح او حتى اشتري دارا بدلها هذا غير صحيح أو حتى أتمكن من الرحيل هذا غير صحيح لأنه مجهول والثنيا يشترط أن تكون معلومة يقول كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين قال أبيعك هذا البعير على أن أركبه إلى الطائف أو إلى جده او ابيعك هذه السيارة على ان اسلمها لمندوبك بالرياض صح ودار استثنى سكنها شهرا قال ابيعك هذه الدار بكذا واستثني سكنها لمده شهر وعبد استثنى خدمته سنة قال ابيعك هذا الرقيق بكذا على أن يبقى عندي لمدة سنة أو سبعة أشهر أو أقل أو أكثر لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة جابر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا والشرط جابر على النبي ان يركب الجمل الى المدينة فلما وصل المدينة سلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة وعاد الجمل الى جابر رضي الله عنه متفق عليه دل على جواز اشتراط الشيء المعلوم نعم ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة في خبر أبي هريرة لا عن الثنيا إلا أن تكون معلومة نعم فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها فإن عرض المشتري المشتري اشترى السيارة واشترط البائع على أن تبقى عنده خمسة أيام المشتري قال للبائع أعطيك بدل الخمسة الأيام هذه ألف ريال وخلى السياره أبى البائع قال لا السيارة هذه أنا أعرف لها و... واريح لي ان تكون معي خمسة الأيام ولا اريد مبلغ فلا يلزم قال له خذ القيمة اخذ العجرة وتنازل عن حقك لا يقول انا سيارتي هذه اشترت خمسة ايام تبقى معي خمسة ايام وهكذا ولا يلزم ان يرضى بطلب المشتري فاشبه ما لو استاجرها لان هذه المنفعه ملكه خلال هذه المده وان اراد البائع اجارتها نعم اقرا وان اراد البائع اجارتها تلك المده فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لانه باع السياره واستثنى الانتفاع بها لمدة عشرة أيام ثم أراد البائع أن يؤجر هذه العشرة الأيام على شخص آخر هل يمنعه المشتري؟ لا لأن هذه المنفعه له فهو يتصرف فيها أجرها أو استعملها أو أوقفها عنده هو حر فله أن ينتفع بها بنفسه وله أن يؤجرها لمن هو مثله أو دونه ولا يؤجرها لمن هو أكثر منه انتفاع نعم. فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر مثل المستعجل اذا اراد ان يؤجر بقيه مدته فله ذلك نعم. وان اتلف المشتري العين فعليه قيمه المنفعه لتفويته حق غيره وان اتلف المشتري العين المشتري اشترى الدابه او السياره او غير ذلك والبايع اشترط الانتفاع بها لمدة عشرة ايام فاخذها المشتري واتلفها صدمت السيارة بيده او حصل فيها خلل بسبب سوء عمله فعليه اجره المدة التي استثناها البايع لأن البايع له عشرة أيام في هذه السيارة مثلا المشتري أخذ السيارة في مشوار ما ثم صدم بها وعطلها ففاتت العشرة الأيام لأنها خربت فعليه أجرة مثلها في هذه المدة للبايع لأن المنفعة ملكه نعم وان تلف بغير تفريط وان تلف بغير تفريق فكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه يقول اذا تلفت السياره بغير تفريط من المشتري قال فكلام احمد رحمه الله يقتضي بعمومه ان له ذلك يعني على المشتري للبائع اجره هذه الايام نعم ويحتمل, ويحتمل الا يضمن البائع لان البائع لم يملك المنفعه من جهه المشتري فلم يلزمه عوضه عوضها له ويحتمل الا يضمن لان البائع لم يملك المنفعه من قبل المشتري وانما ملكها حسب الاصل لأن اصل سيارته من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له يوضح هذا مثلا اشترى السيارة بمبلغ واستثنى البائع الانتفاع بها لمدة عشرة أيام وأبرم العقد وانتهى أتاها حادث من غير طريق الاثنين هي واقفة مثلا وجاء آخر وصدمها وعطلها تعطلت الآن على البايع لأن البايع لفها عشرة أيام وقفت يقول المؤلف رحمه الله فكلام أحمد يقتضي بعمومه أن له ذلك أن للمشتري أن للبايع على المشتري إجرة الأيام هذه هذا إذا كان المتسبب المشتري فلا إشكال لأنه حرم البايع حقه عشرة الأيام لكن المتسبب غير المشتري وغير البايع إن كان البائع هو الذي فوت على نفسه وإن كان المشتري فيلزمه للبايع أجرتها وإن كان غيرهما قال فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه لأن له منفعه في هذه السيارة وهذه السياره تعطلت قال ويحتمل أن يضمن من هو المشتري يحتمل أن لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري البائع ما ملك منفعة عشرة الأيام هذه من طريق المشتري وإنما من حسب الأصل وفاتت عليه من غير فعل المشتري فلا يلزم المشتري ذلك بخلاف ما إذا كانت آلت إليه من طريق المشتري مثل الجائحة في السمرة البائع باع السمرة أصابتها جائحة والمشتري ما انتفع بشيء من أين المشتري ملك المنفى السمرة هذه من طريق البائع؟ وهل استفاد من الثمره هذه ما استفاد فيرجع الى من باع عليه لكن بالنسبه للثنيه هذه البائع ما ملك عشره الايام هذه من طريق المشتري لو ان المشتري مثلا الرجل استعجل سياره عشره ايام ثم تعطلت خربت من غير طريق المشتري ولا من طريق البائع تستمر الاجاره لا تتوقف ما, ما انتفعنا بالاجره ما انتفعنا بالمستاجر فكذلك هنا وال... هنا البائع ما ملك المنفعه من المشتري يعني ما استاجرها منه وانما على الاصل فاتت عليه قال ويحتمل أن لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه يعني لا يلزم المشتري عوضها له ما يلزمه نعم كما لو تلفت كما لو تلفت النخلة المذيعة مؤبره بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة كل... ويحمل ويحمل كلام أحمد على من فرط يعني الاولى والظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه لأنه ما دخل في هذا قال كما لو تلفت النخلة المؤبرة المبيعة المؤبرة بثمرتها هذه انتبه لها رجل باع نخله بأصلها وهذه النخله فيها طلع والطلع هذا مؤبر ايش معنى مؤبر يعني ملقح جعل فيه اللقاح الثمره لمن تكون الثمره للبائع والنخلة لمن تكون للمشتري اذا تلفت النخلته من طريق المشتري فعليه للبائع قيمه الثمره تلفت النخلته من طريق البائع فهو الذي اتلف الثمره على نفسه تلفه النخلة كاملة بما في ذلك ثمرتها لا من طريق البائع ولا من طريق المشتري بيافه سماوية هل يلزم المشتري للبائع قيمة الثمرة لا ما له دخل ليس هو الذي باعها عليه من اجل ان يغرم قيمتها وانما هو اشترى النخلة والثمرة مستثنات فالرجل مالك للثمره من الاصل فهي تلفت عليه مثل السياره المؤجره المستثنى ايام معينه تلفت فالبائع له فيها عشرة ايام من اين ملك العشره الايام هذه من الاصل او ملكها من طريق البائع المشتري ملكها من الأصل فالظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه، ومثل بالنخلة المؤبرة النخلة المؤبرة التي عليها ثمر تكون للبايع فاذا تلفت بآفة سماوية فيقال للمشتري تلفت نخلتك وغرم الثمرة للبايع لا ما له دخل إن كان هو أتلفها يغرمها لكن ما أتلفها وتلفت نخلته فيقال له ما أتلف نخلتك أضمن الثمرة للبائع هذا لا يقوله أحد فكذلك ذاك قال ويحمل كلام أحمد على من فرط يعني إذا كان المشتري فرط وضيع المنفعة فيلزمه لا شك إذا كان فرط مثلا اشترى السياره واستثنى البائع عشرة ايام فاخذ المشتري السياره لحاجه ما وسلمها لولد لا يحسن القياده فصدم بها سياره اخرى فتعطلت تعطلت منفعه البائع الذي له عشرة ايام لكن تعطلت بسبب ماذا بسبب تفريط المشتري ما هو بسببه مباشرة وإنما تفريطه سلمها لولد الله يحسن القيادة فيلزمه اجره عشرة الأيام هذه للبايع نعم. وإن باع المشتري العين صح وتكون, الم... وتكون المنفعة مستثناه في يد المشترين. فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة وتك... لو... وإن باع المشتري العين صح مثلا اشترى السيارة من زيد بعشرة آلاف واستثنى زيد الانتفاع بالسيارة لمدة عشرة ايام صح ثم ان المشتري للسيارة بعدما مشى قليل واستلم السيارة اتاه شخص وقال اشتري منك السيارة انت اشتريتها بكذا اعطيك مكسب كذا هل له ان يبيع والسيارة لا تزال مع البائع لان له بقية مدة نعم له أن يبيع له أن يبيع فإذا كان علم المشتري الآخر الأخير بأنه مستثنى فيها مدة فلا خيار له وإذا لم يعلم قال طيب خذ المكسب هذا لك وسلم بقية القيمة لصاحبها الأول سلمني السيارة قالوا لا السيارة مستثنات عشرة أيام قال لا ما علمت أنها مستثنات أنا أريدها الآن مش الفائدة بعد عشرة أيام أنتظر لا فهل له الخيار له الخيار إذا لم يعلم أما إن علم أنها مستثنات فلا خيار له لكن ما علم أنها مستثنات فله الخيار ولا وله الرجوع في البيع نعم ومن باع أمة وقال لأنه عيب فهو كالتزويج في الامه التزويج في الأمة شخص مثلا يبحث له عن امه يريدها فراشا فاشترى من زيد امته بعشرة آلاف فسلمه إياه فأخذها المشتري وكأنه أراد استبراءها ليستمتع بها فأخبرته أنها لها زوج ولا يصح أن يقربها وهي له زوج وهي لها زوج وإنما ممكن تخدمه كما تخدمه بنته وأخته تخدمه في البيت لكن ما يخلو بي ما يستمتع بها لانها بذمه زوج فلما اراد المشتري الاخير ان يستمتع بها او يقرب منها قالت لا انا في ذمه زوج فعلم المشتري فهل له الرجوع نعم له الرجوع لان هذا عيب لانه يقول انا اشتريتها من اجل ان استمتع بها فلما كانت في عصمه زوج ما. ما في فائدة اشترعي لها أريد دراهمي فله ذلك لأن الأمة إذا اشتراها الرجل وهي لم تكن في عصمة زوج فيستبرئها عن سيدها الأول وله أن يستمتع بها كما يستمتع الرجل بزوجته أما إذا كانت في عصمة زوج حر أو عبد فلا يقربها لأنه لا يجوز شرعا أن يستمتع بالمرأة رجلان فكون الامه ذات زوج هذا عيب فيها يعني يستحق المشتري لها الخيار إن لم يقنع لأنه أحيانا يقول انا لست في حاجة إليها ولا إلى استمتاع وإنما انا اشتريتها من أجل أن تخدم أهل البيت وتعمل في البيت مزوجة أو غير مزوجة هذا لا بأس أما إذا اشتراها من أجل أن يستمتع بها فالتزويجها عيب فيها بالنسبة له نعم. ومن باع امه واستفنى وطأها لم يصح لأنه لا يحل, لأنه لا يحل إلا في تزويج أو ملك يمين ومن باع امه واستثنى وطئها باع امه قال أبيعك اياها لكن تبقى معي في الفراش كما تبقى امتي فلانه او زوجتي فلانه نقول لا هذه ما يصح استثناؤها شرعا ما يصح تستثنيها تستثني خدمتها شهرا او اقل او اكثر لا بأس تخدم مع اهل البيت لا بأس لكن تستثني الاستمتاع بها لا هذا لا يصح استثناؤه لان الاستمتاع هذا ما يصح ولا يجوز الا باحد امرين وهما التزويج أو ملك اليمين تكون ملكا له وعما أن يبيع أمة وليس فتنتقل من ملكه ثم يستمتع بها أو يستثني الاستمتاع بها فلا يجوز لأنه إذا باعها أصبحت أجنبية فلا يجوز الاستمتاع بها نعم ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر استثنى مما يصح استثناؤه مدة غير معلومة كما قدمنا مثلا يقول استثني سكن الدار حتى استاجر بيت او حتى اشتري بيت او استثني استعمال السيارة حتى اشتري سيارة بدلها او حتى يقدم ولدي او اخي او نحو ذلك هذه مدة غير معلومة فلا تصح نعم باب الشروط في البيع باب الشروط في البيع هناك شروط البيع وهنا شروط في البيع وهذه التي معنا ليست شروط البيع ان يشترط في البائع ان يكون جائز التصرف وان تكون يكون المبيع مثلا منفعه مباهه ونحو ذلك لا هذه الشروط في البيع التي يشترطها البائع او يشترطها المشتري وهي نوعان نوع جائز ونوع ممنوع والنوع الممنوع نوعان كذلك نوع يبطل البيع والشرط ونوع يبطل معه الشرط والبيع صحيح ويعرف هذا بالاستقراء ان شاء الله نعم وهي على اربعه اضرب احدها اربعه اضرب بمعنى اربعه انواع نعم احدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتاكيد لمقتضى العقد الثاني نعم قال احدها احد الاربعه ما هو من مقتضى العقد يقول ابيعك هذه السيارة على شرط ان تسلمني القيمة عشرة الاف نقول هذا الشرط لا اثر له انه معلوم البيع انه بيسلمك القيمة ما في بيع ما يسلم فيها القيمة يقول مثلا ابيعك هذه الدار على شرط انك تملكها وتتصرف فيها كيفما شئت اشرط عليك على انك تتصرف فيها هذا ما يحتاج شرط لان ما دمت بعتها عليه فهو يتصرف فيها او المشتري يقول اشتري منك هذه الدار على اني حر التصرف فيها يقول هذا ما يحتاج هذا من مقتضى العقد ما هو من مقتضى العقد مقتضى البيع ان المشتري يتصرف في ملكه كالتسليم والرد بالعيب يقول مثلا أنا أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف لكن على شرط إن كان فيها علفة اردها عليك نقول هذا ما يحتاج شرط أو لم يشرط ما إذا ثبت فيها عيب فترد. اشرته ولم لم تشترط لا أثر له فهذا لا أثر له لأنه بيان وتاكيد لمحتوى العقد محتوى العقد يقتضي هذا نعم الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والاجل والرهن والضمين فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه الشرط الثاني شرط فيه مصلحه لاحدهما للبايع او للمشتري وهو من مصلحة احدهما كشرط الخيار يقول البائع مثلا ابيع عليك هذه السيارة بعشرة الاف على ان لي الخيار الى المغرب او يقول المشتري اشتري هذه السيارة